الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإحوى على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وسار على دربه واقتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء في أخوة ذي الله عز وجل نسأل الله عز وجل كما أكرمنا به قدرا أن يتقبله منا طاعة وقربه وأن يجعل هذا المجلس وسائر مجالسنا مجالس علم وفقه في دينه وابتغاء لمرضاته إنه ولي وذلك والقادر عليه وبما أنني قد حملت ابتداء هذا المجلس هذا المجلس بالمذاكرة فأستسمح الإخوان جزاهم الله خيرا أن أعيد أو أن أذكرهم بكثير مما قد نسوا ربما أو نساه بعضهم فهذه الكلمة كما قلت هي من قبيل المذاكرة ولا يخفى إخوتي في الله الحكمة لا تخفى الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق أجمعين خلق الله لها ثقلين الا وهي عبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وعبادته توحيده وطاعه رسل عليهم الصلاه والسلام والله عز وجل لما امر بعبادته ودعا اليها وندب اليها وارسل أرسل من اجل شرح وتوضيح الطريق والسبيل لهذه العبادة أرسل رسلا وأنزلا كتبا وختمهم بأفضل رسول وأفضل كتاب بأفضل أمة أنتم موفون سبعين أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأكرم هذه الأمة بهذا النبي الكريم بكتاب مبين وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك ليقوم الناس بعبادته كما أراده تبارك وتعالى وهذا أمر معلوم يقيني عند كل مسلم أن الله عز وجل لما أمرنا بعبادته لم يترك اختيار الطريق في هذه العبادة إلى عقول الناس واهوائهم والعبادة لله تبارك وتعالى إما أن تكون بتصديق ما أخبر به إما أن تكون بتنفيذ ما أمر به أو نهى عنه امتثالا فعلا للمأمور وتركا للمحظور كما قال ربنا تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته صدقا في الاخبار وعدلا في الأحكام وأعظم ما في الأخبار الأخبار عنه تبارك وتعالى الخبر عنه عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله تبارك وتعالى هذه أشرف الأخبار وأعظم الأخبار وأجل الأخبار التي جاءت بها الرسل عن ربهم تبارك وتعالى إذن عبادة الله أيها الأخ الكريم موقوفة على ما شرعه وبعث به رسله وأنزل به كتبه وقد كانت هذه الحقيقة واضحة جليه في نفوس الرعيل الأول والجيل الأمثل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأتباعهم وأتباع أتباعهم رضوان الله تعالى عليهم فكانوا لا يقولون في مسألة علمية أو عملية إلا بما سمعوه ووصل إليهم من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته لأن هذا الضياء وهذا الاستواء والاستقام في الفهم الكمال في الفهم لا يستمر نوره فلا بد ان توجد منغصات ومكدرات لهذا الفهم تصرف الناس عن السير على طريق الرسل سواء في الاخبار او في الاوامر والنواهي وادله ذلك كثيره منها ما رواه الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن أبي رافع مولى رسول الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي ابتعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه هذا أهد الاستقامة أهد الاستواء الجيل الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عرف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعمل بما علم ودعا وعلم وصبر وبذل لكن يقول عليه الصلاة والسلام بعد في الحديث ثم يخلف من بعدهم خلف. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فإذا قالوا بخلاف فعلهم ازداد التلبيس واللبس واستحكمت الظلمة فظن الناس أن صاحب الأقوال هو الذي على الهدى والسبيل وإذا فعلوا بغير ما أمروا دخلت المحدثات ودخل التحريف والتغيير لدين الله تبارك وتعالى ولكن مع هذا الخبر بوجود هذه المكدرات في عهد قريب من الرسالة بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء اناس يحافظون على سلامة الإسلام ونصاعته وبياضه فقال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما بعث به هو سبيل الله وصراطه وما جاء به ولكنه أخبر أن ثمة شياطين من الإنس والجن جاهدة مجتهدة في صرف الناس عن هذا الصراط المستقيم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة والاجر في الشريعة وغيرهم من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط في الأرض خطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله المستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله, أو عن شماله خطوطا ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم تلا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ومضى على هذا الجيل الاول والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم علموا فايقنوا وعملوا فاتقنوا علموا أنه لا طريق إلى الله ولا عبادة مقبولة عند الله إلا بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة ظاهرا وباطنا لذا كان من أصول أهل السنة وطريقتهم اتباع السنة النبوية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله وأحواله ظاهرا وباطنا كما نصى عليه شخص الاسلام في الواسطيه رحمه الله ولكن هذا كما سمعت لم يدم طويلا حتى دب المغيرون الآملون بما لم يؤمروا التاركون لما أمروا فغيروا وبدلوا فبدأت شياطين الفرقة تنبغ هنا وهناك تظهر هنا وهناك مطلة برؤوس الفتنة ورؤوس التغيير والتحريف والتبديل ولا يخفاكم مراحل ما قد حصل من الجهاد العظيم ممن اثنى وأخبر بوجودهم نبينا صلى الله عليه وسلم لمكافحة هذا الوباء وهذا المرض وهو تغيير دين الرسل وتبديله وإحداث أشياء باطلة ونسبتها إلى الرسل ودينهم ليعمل بها الناس ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فتعظم بذلك الفتنة وتشتد المحنه وتطبق الظلمه فلا يبقى من السنة وضيائها إلا كما يخرج من بين الحجرين المطبوكين نور كما قال بعض السلف يوشك ان تستحكم الظلمه ولا يبدو من السنه الا كما كان النور الذي يبدو لو جمعت حجرين فالصقت بعضهما ببعض فدل هذه فدلت هذه الاحاديث مع انها اخبار فيجب تصديقها لكنها ايضا اخوتي في الله تحذيرات نبويه عظيمه تحذير لنا أن نسلك هذه السبل وأن نستجيب لأهل التغيير والتبديل وتحذير لنا أن ننسب شيئا إلى دين الله لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسوله وتحذير لنا أيضا أن لا نقبل شيئا من أحد ينسب إلى دين رب العالمين إلا ونستوثق ونستثبت ونتحرى لديننا أشد ما نتحرى من لدنيانا فإنك يا عبد الله لو لم تتحر في مطعومك ومشروبك في كونه طيبا أو ساما ما تضرر إلا بدنك ودنياك أما إذا لم تتحرى في أمر دينك وعبادة ربك فإنه يدخل عليك من الشرور ما تستحق به عذاب الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله فوجب الحذر والاحتياط وإن نسبة الأشياء الباطلة إلى دين الله سنة من سنن أهل الكفر والجاهلية كما ذكر ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهليه ذكر عليه دليلين من كتاب الله اما الدليل الاول فان اهل الكتاب اعرضوا عما جاء به نبيهم سليمان واقبلوا على كتب السحر وزادوا ظلما وطغيانا فنسبوا كتب السحر الى دين سليمان وان بها قام ملكه وعظم جنده واتسع سلطانه فانتشرت بذلك كتب السحر واعرضوا عن دين سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فينسبون باطلهم إلى سليمان وهو النبي الكريم الذي برأه الله من هذا الباطل الذي زعموه وهكذا لما انتسب اليهود إلى إبراهيم ونسبوا اليه ملتهم وانتسب النصارى إلى إبراهيم ونسبوا إليه ملتهم أكذبهم الله جل وعلا في هذه النسبة فقال ما كان, وما كان, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فإن هذه من السنن في الجاهلية وطرائقهم ومن أسباب التغيير في الملل السابقة والشرائع السابقة وهي أيضا من أسباب التغيير في هذه المله. وفي هذه الشريعة من أناس ينسبون أشياء إلى دين الله عز وجل ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت أخي الكريم في مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله فوجدت أنه ساق بسنده إلى عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه أنه عرضت عليه صحائف نسب ما فيها من الفتاوى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظر في ذلك العهد انظر في ذلك الزمان انظر في ذلك الوقت وتنسب كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فينظر فيها ابن عباس وهو العارف بمذهب أخيه صاحب رسول الله الخليفة الرابع علي بن أبي طالب فيقول والله ما يقضي بهذا علي إلا إذا كان قد جن ووالله ما قضى منها بشيء في ذلك العهد وتنسب الآراء الباطلة لصحابة رسول الله وللسلف الصالح فكيف بعهد بينك وبين أولئك الأخيار أربعة عشر قرنا تان توقع إذا كنت فعلا تريد الدين أما إذا كانت لك مآرب ولك مطامع ولك هوا، ولك تعصب ولك ميولات فاعلم أن ما تضر نفسك ولم تضر دين الله شيئا ولم تضر حمالته شيئا تعرى الصحف مليئة بأقوال وفتاوى وآراء ونسوب إلى علي بن أبي طالب متى في عهد الصحابة على من على ابن عباس فيقزع فيمزق يمزق هذه الصحف ولا يثبت منها إلا شيء أن, أن يقول هذا الذي كان يقوله علي هذا والوقت قريب والعهد قريب ابن مسعود كما تعلمون في القصة في صحيحة الاسناد لما دخل على الحلق في المسجد قال ما وهم يسبحون حلق قال ما أسرعها لكتم يا امه محمد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون وها هي ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر اما انكم جئتم بشيء هو اهدى في روايه بمله هي اهدى الله اكبر على ميزان كثير من العصريين هذا تشدد ولا يذكرون الله ببدعة تسمى عند بعض العلماء بدعة اضافيه الذكر مرغب فيه لكن هذه الاياء محدثة ومع ذلك يجعله ابن مسعود أنهم اتوا بمله هذه الطريقة ملة فكان كما قال قال ولقد حدثنا رسول الله أنه يخرج أقوام يقرؤون القرآن إلى آخره وما أرى اكثركم إلا منهم يقول الراوي لهذه القصة رأيت عامة تلك الحلق جالدوننا في الصيوف يوم النهر مع الخوارج إنها ملة تغيير يا أخي والانحراف بدأ من قديم ولكن يقيض الله لهذا الدين حملة يقيم الله بهم على الناس الحجة يحمي الله بهم السبيل والمحجه فمن ضل فإنما من نفسه يؤتي والله عز وجل حكم عدل لا يظلم العباد شيئا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إخوته الله بد أن نعلم إذا أردنا النجاة أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وروى البخاري في صحيحه من حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ومن عصاني فقد ابى فدخول الجنه معلق بطاعته واتباعه لا باتباع وطاعه احد دون صلوات الله وسلامه عليه ودخول النار معلق بمعصيته ومخالفه أمره عليه الصلاة والسلام فالأمر جد خطير الأمر خطير والله يا إخوتي كيف تعبد الله كيف تسلك إلى الله عز وجل هل المهم أن تكون نيتك إرادة الجنة أم المهم أن تعرف كيف الطريق إليها أليس اليهود والنصارى والملل من قبلك يزعمون أنهم إلى الجنة سائرون ومن النار هاربون فارون بل زعموا أعظم من ذلك فقالوا إنهم أولياء أبناء الله وأحباؤه وزعموا أعظم من ذلك فحصروا الجنة لهم دون غيرهم فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا أعظم من ذلك فزعموا أن البشرية لن يتهتدي في شيء من أمورها إلا إذا كانت يهودية أو مصرانية ولذلك فهم نشطون في نشر مذاهبهم وضلالاتهم كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فهل يكفي إرادة الجنة؟ هل يكفي خوف اكثرارك من النار؟ إرادتك أن تفر من النار ما يكفي هذا ما يكفي كيف تريد الجنة؟ ما السبيل إلى رضاء الله ما السبيل إلى الجنة ما السبيل ما هي السبل التي تؤدي إلى النار فتجتنبها؟ سبل الشبهات والشهوات كما قال عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويحذر كما في حديث جابر في صحيح مسلم اياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة زاد النساء وغيره وكل ضلالة في النار في حديث العرباض كذلك وغيرها من الأحاديث المبينة أن الإحداث من أعظم الأسباب لدخول النار كما أن المعاصي والشهوات كذلك كما في الصحيح من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره فلما كان طريق الجنة محفوظا بالشبهات والشهوات كان العلم أقرب سبيل يوصلك إليها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواه مسلم في صحيحه ان حديث أبي صالح عن أبي هريرة في الحديث الطويل من نفس عن مؤمنين كربة وقال فيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فهذا الطريق المليء بالشبهات والشهوات من أسباب نجاتك من هاتين الضلالتين الظلمتين وأعظمهما ظلمة الشبهات والبدع والأهوى فإنك لن تنجو إلا بالعلم وما هو هذا العلم؟ رأي فلان؟ فكر فلان؟ زبالة أذهان فلان وفلان؟ العلم ما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واذا كان بعض الائمه وكانه ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول من اخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كبير وان صغرت سنه ومن اخذ براي ابي حنيفه فهو صغير وان كان كبيرا في السن اذا كان هذا في اراء علماء تابعتهم جماعات من الامه اجتهدوا. فكيف بمن لا يساوي عند هؤلاء العلماء شيئا الكبير من لزم الحديث والسنة وإن كان صغير السن والصغير من خالف سنة رسول الله وأخذ برأي فلان وفلان وإن كان كبير السن والعلم العلم ليس بكثرة الروايه والكتب ليس بكثرة المحفوظات والملفوظات ليس بكثرة المقرؤات إنما العلم معرفة هدى الله معرفة الحق بدليله معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الإمام الشافعي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا ما من خير يقربكم الى الله ويباعدكم عن النار إلا وقد دلالتكم عليه وما من شر يباعدكم عن الله أو قال عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد حذرتكم منه فأسباب النجاة مبثوثة معلومة فيما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسباب الهلكه معلومة فيما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلن تسلك إلا بالعلم ولن تصل إلا بالعلم والعلم ليس وكثرة الروايات والكتب والمقرؤات إنما العلم كما قال الألامة أبو عبد الله بن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو فرق الجهمية قال ليس العلم بكثرة الكتب ولا بكثرة التأليف ولا بكثرة الحفظ إنما العلم مع التمييز والفرقان بين ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وميراث جنتيس خان التمييز بين الهدى وبين الحق وبين الرأي المجرد لفقيه أو كبير أو صغير أو عالم هذا هو العلم إخوتي في الله هذا هو العلم وكما قال العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله في رساله له مخطوطة في التاويل وبيانه يقول ليس الرسوخ في العلم بكثرة مظاهر العلم من كتب وإصدارات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس فليس الرسوخ عن كثرة الكتب وإنما الرسوخ ملكه ونور في قلب العبد يميز به بين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميراث غيره اقوال الأئمة في هذا الباب سابغة منتشرة معروفة في مضانها من مصنفاتهم رحمهم الله تعالى فهذا هو العلم الذي تنجب من الشبهات والشهوات وانت بعد ان طال الزمان وتفرقت الامه وبعدت عن المنبع الاصلي وطالت المده لكن الله حفظ لك كتابه الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظ لك ما يوضحه ويشرحه ويفسره ويبينه ويجليه يخصص عامه ويقيد مطلقه ويبين مجمله، ألا وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به ما فلم تضلوا كتاب الله وسنتي ولكن أخي الكريم دعنا نقف قليلا أما كتاب الله فهو هذا المنقول اليه بين دفتي المصحف من الفاتحه الى الناس من باء بسم الله الى سين الناس هذا كتاب الله لا زائد عليه ولا نقص فيه واجمعت الامه على تلقيه ونقله وروايته ولكن ما هو العصمه ما هي العصمه وما هو السبيل لحسن الفهم لكتاب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد لبعض أصحابه لما قال له يا رسول الله أنا وما ومعنا القرآن أنا ضل وقد حفظنا القرآن أبناءنا وزوجاتنا وحفظناه فقال له يا فلان لقد كنت اظنك أفقها أهل المدينه ها هي التوراه في أيدي اليهود فما أغنت عنهم شيئا ما هو السبيل وما هو السبيل لمعرفة العلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القرآن فالبحث لا يحتاج إلى اسناده لتتأكد أن هذه الآية صحيحة أم غير صحيحة فلا قرآن كله ثابت وإنما تحتاج إلى حسن الفهم للقرآن فإن الصحابة الأوائل قتل علي بن أبي طالب شهيدا مبرورا مصليا قائما بين يدي الله مبشرا بالجنه محبوبا من اهل الايمان مبغوضا من اهل النفاق قتل بسبب استدلال بايه كريمه ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله لكم الكافرون على ايدي الخوارج ما قتل بقاعده فلسفيه ولا بقاعده منطقيه ولا بفكره ليبراليه ولا بشبهه علمانيه قتل بفهم سقيم لايه قرانيه في كتاب الله عز وجل فمن نحن فكيف الفهم بعد هذه القرون العظيمه قتل بهذا الفهم السيئ من خوارج الضلاله والصحابة بين ايديهم ما رجعوا اليهم ولستفهم منهم لماذا؟ لأنهم يرون أنهم إذا أخذوا بأفهام الصحابة كانوا مقلدة نص على ذلك الحافظ القيم في الجزء الثالث من كتابه الصواعق المرسلة امتنعوا عن الرجوع إلى الصحابة واستقلوا برأيهم وفهمهم للآيات واعتزلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكن في الخوارج صحابي كما قال عبد الله بن عباس لما ناظرهم فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه والنساء في الخصائص أن أبي زميل عن ابن عباس بقصة المناظره الطويلة وفيها أنه قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وعليهم أنزل القرآن يعلم أنهم يحتجون بآيات من القرآن قال وعليهم أنزل القرآن وهم أعرف به منكم وهم أعلم به منكم وليس فيكم منهم أحد فدخل ابن عباس يناظر أناس عندهم آراء استقوها من خارج الأمة يناظر أناس فهم آيات على غير وجهها لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدريه قال رحمة الله عليه لم يأخذ بالآية على عمومها إلا الخوارج لم يأخذ بالآية على عمومها وإطلاقها إلا الخوارج وهكذا السنة كيف الفهم الاستدال في السنة في امر اشد لانك تحتاج ان تبحث الى صحة النسبة صحة نسبتها الى قائلها عليه الصلاة والسلام ثم تحتاج الى صحة المعنى والفقه القرآن صحة نسبته ومعلومة وتواتر مقطوع بها باقي صحة المعنى والفهم والسنة تحتاج إلى تأكد من صحة النسبة إلى قائلها عليه الصلاة والسلام ثم صحة المعنى والفهم تهاهم المرجئه المرجئة والخوارج ومتقدم الشيعة يقول شيخ الإسلام ابن القيم لم يكن عند هؤلاء عقل يعارض نقل هذه القواعد محدثة بعد ولم يكن عند هؤلاء آراء فلسفية وانما كان عندهم نصوص اجتزؤها اجتزؤها واستقلوا بفهمها واستبدوا برايهم ولا يرجعوا الى الصحابه الى اخر ما نقلت عنه انفا تلك الفراغ القديمه كلها اللي خرجت في اخر اهل الصحابه ما خرجت من راي من ورثه اليونان ولا الرومان خرجت بسوء فهم للنصوص وكما ذكر ابن قتيبه رحمه الله اديب الفقهاء وفقه الادباء والمسمى باللسان الناطق لأهل السنة في زمانه رحمه الله ذكر في كتاب تأويل مختلف الحديث طعونات أهل البدع في أصنافهم في أهل الحديث والسنة ثم قال إن هؤلاء المبتدع بأصنافهم إذا أرادوا أن يحتجوا على ما هم عليه من الباطل رجعوا إلى ما يرويه أهل الحديث والسنة واحتجوا بما يرويه أهل الحديث والسنة وهذا من مناقب أهل الحديث وأهل السنة جعل الله منهم اللاحقين بركبهم السائرين على دربهم علما وعملا قولا وفعلا فالضمان لصحه الفهم ما هو الان بنسبة عرفنا القران ما نحتاج والسنه نحتاج الى صحة نسبتها على طريقه الحديث ومنهجهم في تصحيح الاحاديث وروايه الثقات العدول مع الاتصال والسلام من الشذوذ والعلل تقيض الله ائمه الحفاظ القديم والحديث عملوا على تنقيه السنه مما لا تصح نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام على اختلاف درجات عدم الصحه ما بين ضعف ونكاره ووضع وبطلان بينوا ذلك كله من اشهر كتب السنه الصحيحات للامام البخاري والإمام مسلم فسل نفسك ما قدر عنايتك بهما وما مقدار قراءتك لهما والتفقه فيهما والرجوع والنظر في شروعهما سنفسك تعرف اين انت من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فالضابط لمعرفه صحه المعنى صحه المراد صحه الفهم ما هو الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح الصحابه التابعون لما قد تواتر وتقرر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قد جاء وتقرر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود وحديث بن وغيرهما خير الناس قرنين. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية مطلقة، هذا رجل أشراف الأقطاب خيرية مطلقة في كل شيء، هم خير الناس في العلم، خير الناس في الفهم، خير الناس في الدعوة، خير الناس في العمل الخيري، وخير الناس في الأمر بنعمونقة، وخير الناس في الجهاد. وخير الناس في الزهد وخير الناس في العباده خير الناس في كل شيء رضوان الله تعالى عليهم ومن ذلك الفهم ولا شك فهم خير الناس يجب ان نرجع الى افهامهم وكيف تعرف فهم الصحابي والتابعي التابعي لا بد ان تتاكد من صحه ما نقل اليه والا فكما قلت لك وكما ذكرت لك ما في مقدمه مسلم وفي حياه الصحابه ينسب الى علي قراطيس وكتب هي اراء لا تصح نسبتها اليه فلا بد ان تتاكد من صحه نسبه ذلك الفهم الى الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فتعالوا لنضرب امثله بها يتضح ما تقدم ذكره وتقريره وتاصيله وأدلة ما تقدم يا اخوان كثيرا انما هو اختصار حتى لا نفطلع عليكم في باب المسائل العلمية الاعتقادية اسماء الله وصفاته نشأ مذهب خبيث من آثار علم الكلام والفلسفة وهو من فروع مذهب التجهم والتعطيل ومع ذلك لم يمتنع أهله أن ينسبوه إلى السلف الصالح انتبه هذا المذهب هو مذهب المفوضة الذي عليه أحد جناحي الأشاعرة فنسبوا إلى السلف مذهب التفويض وهو مذهب التجهيل أي تفويض المعاني وأن أولئك السلف كانوا يقرؤون أخبار الله ورسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفعاله لا يفهمون لها معنى ولا يعرفون لها معنى إنما كانوا يقرؤونهم كما تقرأ أنت الحروف اللاتينية لا تعرف لها معنى أبد وهم المسمون باهل التجهيل بالانبياء والرسل ولاتباع الرسل فنسب هذه الطريقه التي يقول عنها شيخ حساب بن تيميه ان بدعه المفوضه اخبث البدع في باب اسماء الله وصفاته اخبث البدع ولا يزالون يتواصون بنسبتها الى السلف جهلا او كذبا عمدا هذا في باب العقائد ويعرفه طالب العلم الذي يقرا في القواعد المثلى ويقرا في الواسطيه ويقرا في الحموية ويقرا في غيرها من هذه الكتب يجد هذه الطريقة الباطلة منسوبه إلى السلف الصالح وتواطأ أناس وعلماء في فرن شتى من شتى المذاهب من الأشاعر وغيرهم على نسبة هذا المذهب الباطل إلى السلف ومن ثم قالوا مقولتهم الجائرة الظالمة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أي لأن الخلف أولوا ودخلوا وغاصوا في المعاني والسلف كانوا جهال في معاني اسماء الله وصفاته لا يعرفون شيئا وهذه العقيدة التي عليها من المعاصرين جمع من الأشاعر من قاده في الحركات الإسلامية قررها حسن البنا في العقائد في مجموع الرسائل وسيد سابق في العقائد وفي مقدمته لإعلام الموقعين لابن القيم الله أكبر إعلام الموقعين لابن القيم وإجرى القرضاوي في مقدمة فتاوى معاصره غيرهم تقرير, وغيرهم. تقرير وغيرهم. ان هذا التفويض وغيرهم. الذي يقصر من تيمين من اخبث البدع بل هو اخبثها واشرها تقرير نسبة هذا الى السلف الصالح فالامر جد خطير ولكن قيض الله علماء افذاذا جهابذة نبلة بينوا ان نسبة هذا المذهب نسبة قائمة اما على الكذب واما على الخطا وانه من قالها لم يعرف ولم يتتبع مذهب السلف اما انه غير عادل بعد تتبعه واما انه غير عالم وأما من تتبعها بعلم وعدل علم أن هذا ليس مذهبا لهم